مال الظالمين من حميم و لا شفع يطاع يعلم قائلات الاعيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه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 تِيمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهِنَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا هُمْ لَنَا بِشَيْءٍ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما كيد الكافرين إلا في ضلاك